انما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت انما الدنيا فناء ليس للدنيا لي ثبوت إنما الدنيا كبيت نسجته إن العنكبوت إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت ولقد يكفيك منها أيها الطالب لقد يكفيك منها ايها الطالب موت ولا عمد عن قليل كل من فيها يموت ولا عمد عن قليل كل من فيها يموت ليس ولید لي دنیا ثبوت 20ی دنیا فنه یسی ولید دنیا ثبوت یسی دنیا فرتني وقتك فيها قبل ما فيها يفوت فرتني وقتك فيها قبل ما فيها يفوت قلبي خير انت اجتني او تحلى قُلْ خير تَجْتَنِيهِ أو تَحَلَّ بِالسُكُوتِ إِنَّمَا هَا الدُّنْيَا فَلَى لِيسَ الدنيا لي النُّدُوتِ إِنَّمَا الدنيا إن سجته العنكبوت ليس إنما الدنيا كبيت إن العنكبوت إنما الدنيا كبيت إن العنكبوت